مهطئين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم قرفهم وأفتدتهم All right. <laughs> كُنْتُمْ فِيمَا سَنَّ جِنِّ رِلِّي نَوْلَنُ أَنفُسُهُمْ وَتَبِيعَ مَا لَنكُم كَرُمْهُمْ مُعِنًّا ٱللَّهِ مَن سَرُوحُمْ وَإِن كَانَ رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم كبير سما و ان و ترزق وطران وتوشان Ah!